الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ما أن بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون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 وإذا بوشِرَ أحدُهُ بما ضَرَبَ للرَّحْمَانِ مثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَّا يُنَشَّ أَفِ الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْر مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثاً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 إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن وإن على آثارهم مقتدون قال أَوَلَوْ جَئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ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 يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي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 قال انكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ما لقد جئناكم بالحق ولكن ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع صلهم ونجواهم